وصدق رسوله الكريم تحية طيبة لكم جميعا أيها الأخوة والأخوات الكرام الحضور وتحية طيبة لكم أيها المشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهينا في الدرس السابق أو خضنا في سورة الكوثر ولو لفظة خضنا القرآن الكريم يستخدمها في غير مورد طيب او شرعنا نقول في سورة الكوثر طيب وقرأ البعض من هذه السورة وكانت هناك اخطاء وقعوا فيها قبل ان ابين هذه الاخطاء اريد اسمعها من الاخوات الكريمات يقروها وبعد ذلك ان شاء الله نبين هذه الاخطاء فانطل مايكروفون اي وحدة من الاخوات اللي تحب تقرأ انت لاحظتوا الاخطاء اللي وقعوا فيها الحجاج الكرام المشايخ الكرام في في الدرس السابق هناك منها كذا منها كلمه فصلي يقراوها بالياء وهي بالكسر نقرا فصلي لربك ولا نقراها فصلي لربك وأيضا ان اعطيناك الكوثر ولا نقراها ان اعطيناك الكوثر واضح ونحذف الالف تفضل يا حجيه خلينا نسمع أذب الله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم حكيتنا العزيزة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أحسنتي إنا أعطيناك الكوث الرحيم تذكرين حجيه عليك تذكرين, تذكرين من قرين فاتحة الكتاب كنت موجودة لا هاي صار يومين زين نحن نريد ايش تبينين همزه القطع انا اعطيناك شوفوا بعد اذن نسبه دقيقه من وضحت لكم وقلت لكم ليش خلونا المد المنفصل والمد المتصل قلت لكم لان الالف حرف شنو ضعيف لو قوي حرف ضعيف والهمزه حرف قوي شوفوا الان الحجيه او بعض المشايخ اللي ما ندوا الالف ما استطاعوا يقرون الهمزه بصوره صحيحه الحجيه قالت ان اعطيناك الكوثر لكن لو تنطمد للالف راح تتمكن من النطق بمن بالهمزه فاذا حجيتنا الكريمه ريدج تمدين الالف ان اعطيناك الكوثر يلا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم طيب انعطيناك الكوثر فصلي لردك وانحل ان شَانِئَكَ هو الابتر احسنت تبهي لحجيه والاخوات الكريمات والاخوه الكرام ايضا بالتلاوه عندنا نوعيتين من القراءه عندنا قراءه متصله خلينا نسميها وقراءه منفصله مره نربط ايه بايه يعني نتعدل علامه اللي مخلينا اياها آية سبعة وعشرين مراسمين نهيش علامات آية سبعة وعشرين نقول مثلا خلينها داخل دائرة مصحيح وكوا ايه منا وآية منا مرات نقف على هذه كالمثال الذي عندنا الآن إنا طيب أعطيناك الكوثر آية واحد صحيح نكمل فصل لي بالكسرة لربك وانحر آية ثنية صحيح إن شاء نئك هو الأبثار هذه الآية الثلاثة تمام تمام خليكم وياي شوية لا تنامون زين ان هذه النون المشددة اللي تعلمناها قلنا ننطيها غنى شقد صحيح فاذا ما يصير نقول ان لازم ننطيها غنا نقف عليها شوية وياي حجية نقول ان ونمد هذا الالف يا اما اثنين يا إما اربع حركات لانه مد منفصل جائز صحيح وهذه همزه قطع اعطيناك نفس صراط الذين شنو انعمت عليهم مو صراط الذين انعمت عليهم مو بكيفك تبلع حروف واحنا حكينا بذاك الدرس وقلنا اهميه النطق الصحيح طيب صراط الذين انعمت عليهم صح هنا نفس الحاله منقول نقول ان اعطيناك الكوثر او انا اعطيناك لا نقول انا اعطيناك الكوثر هذه الكوثر هنا عليها علامه ان كلامي وين انه مره احنا نوصل الايات مره نقطعها تذكرون من قلت لكم الاستعاذة والبسمله نقول بسم الله الرحمن الرحيم مو صحيح عند الوقف هذه الكسره نقراها نقراها سكون ويصير عندنا المد العارض للسكون لانه اكو طبيعي قبله وقلنا قلنا اذا نوصل لازم نقرا الكسره مو صحيح هذه الكوثر عليها سكون لو عليها فتحه زين منا وصلها بهذه الكلمة أقول إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فصلي لربك وانحر لازم أقول كوثرة لن مفتوحة فلازم أقول إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فصلي لربك وانحر هذه وانحر تختلف بها سكون شوفوها على الراء شنو فما أقول وانحر لا هذا أطيح سكون كل ما نطيح حق أبويا كل من أطيح حقه زين هذا يريد ألف أطي ألف هذا يريد دينار طي دينار زين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نقرأها قرأة ياديها هم نفس الحالة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك فصل لربك هذا خطأ شائع عند الجميع يقراوها بالياء وهو خطأ يقولون فصلي لو فصلي كان الرسمة هيك هيك تصير بالياء زين بس هو مخليها بالكسرة اقراها بالكسرة طيب مو بكيفي ازود مو بكيفك حبيبي الله سبحانه وتعالى كان خلاها بالياء فتب كيف تقراها بالياء زين فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر هاي ما بيها شيء هذه فقط عندي انا الملاحظه شنو الهمزه والمد وعندنا بعد الكوثر ف هاي نريد نربطها حجيه قراتها راحت الفتحه ما ادري لمنطتها اللي بصفها ما ادري ضمتها بجيبها زين وهذه الفصلي هم لحد يطلع كسره من جيبه ويسويها ياء لا سويها كسره زين نسمع المثال الثاني فضّل أختي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الر... هي... آه... هذا الألف شنو المد هذا؟ عندنا مد؟ هاي مثل ولا تخافت ماكو عندنا مد نقرأ بدون مد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد بسم الله الرحمن الرحيم جميل انا اعطيناك الكوثر انطغنا للتنوين انا اعطيناك الكوثر يلا انا اعطيناك الكوثر متيننا هذا المد المنفصل اربع حركات انا انا اعطيناك الكوثر مرة ثانية خل اسمعها زيان الهمزة الهمزه ما جاي يسمع هزين هاي مو همزه حقيقيه جاي يصير بيها نسميه اختلاس فريدها ان اعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر جيد جدا فصلي لربك ها. وانحر ها. ساعة يا بسريقي واش رح على الياء نو بتقولي لي, لي فصلي فصل... فصلي لربك وانحر وخليش تكتبينها مئة مرة عقوب تشترى دير بالك يلا فصلي لربك فصلي لربك وانحار. جميل إن شانئك هو الأبتر مثل إن نون مشددة قلنا حركتين لا تنسيها إن شانئك هو الأبتر جيد جيد جزاك الله خير إذن عندك بس فصلي لربك هذه دير بالك عليها نطيها كسرة فضلي فضلي أخت الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيد بسم الله الرحمن الرحيم بداية جيدة إنا أعطيناك الكوثر الهمزة مو جيدة يلا إنا أعطيناك الكوثر انطينا بعد شوية مد بالألف خلي نسمع الألف إنا أعطيناك الكوثر هسه تمام فصل لربك وانحر جيد إن شانئك هو الأبتر هذا الألف ماكو داعي تمديها القدر شانئك هو ماكو داعي طيب هس أريد تعيدين لي وتوصلين للكوثر بهذه الآية الثانية الآية الأولى بالثانية إنا عطيناك الكوثر فصل لربك وانحر عذاه جزاك الله خير شكرا جزيلا للي بعدك فضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة بسم الله الرحمن، مو الله هو ولا الرحمن. الله الرحمن, الرحمن الرحيم. هي خلي أكمل وأسمعك على مود أسمع تفضل. إن... لا عيدنا البسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. زين. ان اعطيناك الكوثر جيد. فصلي لربك وانحر نعم ان شانئك هو الابتر بالوصل سوينا يا بالوصل يعني الكوثر مع فصلي ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ليش هاي السكتة بدون سكتة هو وصل بدون سكتة ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر طيب. ان شانئك هو الابتر طيب نعم هو الابتر احسنت اريد وصل بدون وقف انت قلتي قلتي ان اعطيناك الكوثر فصلي لا احنا نريدها متواصله قطعه واحده ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر جيد جيد جزاتك الله خير اللي بعدش منو بعد يحب يقرأ تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احنا نطلبك من سورة البقرة مو بسم الله الرحمن الرحيم طيب انا اعطيناك الكوثر وين الهمزة انا اعطيناك الكوثر جيد فصلي لربك وانحر ليش بالياء فصل لربك وانحر جميل ان شانئك هو الابتر جزاك الله خير هسه بالوصل اقري لنا اياها ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر جيد جيد ش... جاي جزاك الله خير انطيها للبعدش انطيها للأخت اللي بعدش خل تقرا نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم انا اعطيناك الكوثر نعم فصل لربك وانحر مه. ان شانئك هو الابدر مرة ثانية بالوصل بسم الله الرحمن الرحيم مه. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر جيد جيد هو الأبدر. جزاكم الله خير اكو بعد وحده من الاخوات تحب تقرا فضل عمو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم جيد ان اعطيناك الكوثر شيل راسك شيل راسك اقعدي عدل انت حافظتها يلا ان اعطيناك الكوثر طيب فصل لربك وانحر جميل إن شانئك هو الأبتر أحسنت بالوصل خلي نقراها بالوصل أعوذ بالله من الشيطان بعد مباشرة نقري مباشرة بدون بسمة لا استعادة صل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر جيد, جيد, جيد إن شانئك هو الأبتر جزاك الله خير هس وصلت المعلومة أخواني وصلت الفكرة عند الوقف وعند الوصل تظهر حركة الحرف الأخير مفتش يا صعب طيب أكون بعد وحدة من الأخوات تحب تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان بال... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا فتش عليك يا فتش عليك يا فتش تمشي غلى تبريد وجاي تمشي 160 كيلومتر بالساعة زين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتسكتين إذا توصليها لازم تقولين الرجيم بسم الله زين؟ لأن هو إحنا موضوعنا وطلابتنا كلها على هاي الفتحة وشلون نربطها بالوراها زين؟ يلا على كده بتشعدين عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن جيد. الرحيم رحماني مو رحمن بابا رحماني اي عيدنا ياها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم جيد ان اعطيناك الكوثر ان انا اعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر, الكوثر. خلفنا الهمزه خلفنا الهمزه عليك شعلك شعلك شعلك شعلك شعلك يا ، شعلك شعلك شعلك شعلك شعلك شعلك شعلك شعلك شعلك أعطيناك الكوثر أعطيناك خلت مع الهمزة جاي سمعون همزة بخذكم لا تتحيزون يلا قفضي إنا أعطيناك الكوثر ماكو همزة إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر أفرم عليك فصددي لربك وأنحر جيد جيد إني شانيك لا, لا لا لا لا إنا ما نقول إنا تعلمت من الحجي إن, إن شانئك إن شانك وهو الأبدى وينك وهو طلعتين بدعه هو يلا. إن شانئك هو الأبدى جيد صدق الله العلي العظيم بارك الله فيك تفضلي يا أخر نطيها للبعدج هذا آخر مثال بعد ذلك إن شاء الله نعطيكم فتشيء مفيد نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرب المايكروفون أختي الكريمة أي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ان اعطيناك الكوثر خل اسمع الهمزه زين ان اعطيناك الكوثر تمام فصلي لربك وانحر جيد إن شانئك هو الأبتر جيد هل سريدها بالوصل نعم إن عطيناك الكوثر. فنكمع الهمزة زيان إن, إن عطيناك الكوثر فصل لربك وانحر جيد جيد جزاك الله خير جزاء المحسنين صدق الله العلي العظيم هذه كلمة الأبتر هاي الباء باعولها فوقها سكون يعني لو بهالصوره قلنا لو بها الصورة. صح؟ المهم فوقها سيكون اكو خمس حروف على نحو السرعة انطيكم اياها قطب مو هذا القطب اللي يبيعونه في كربلة نفتروا هنجيبون بالزيارة اللي بيض هات يعرفها الحج يحب مبين قطب جد يعني قاف طاء با جيم دال هذن شو نسميهن حروف القلقلة حروف ال... تعرف يعني شنو القلقله لعله كلمة غريبة بس هي مرة علينا وين مرت وين سمعها هاي الكلمة ها شوف دعاك ميل دعاك ميل تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وجريرته زين الان يقول ام كيف يتقلقل بين يعني شنو يتقلقل يعني يتحرك يعني يتقلى احنا نقول شايفين انتم يتقلون بالمطبخ ها هاي مرات واحد من يخلثه شيء بالدهن يتحرك يتحرك صح باذنجان البطاطا تتحرك خلي يسموه تقلقل يعني يعني هذه الورقه الان ساكنه صح اكو بيها صوت لكن من نحركها راح تميزوها انه هذا صوت ورقه صح هذن الحروف العلماء يقولون إذا ما تحركت ما رح نعرف أصلها شنو؟ شلون يعني يعني لو أقول ذلك اليوم الحق شنو الورى الحق حرف غير, غير مفهوم حرف مبهم صح بس من أقول ذلك اليوم الحق بينات قاف وإلى يجوز ذلك اليوم الحق ملحق او ذلك اليوم الحب اذا اقلقل جزء يطلع باء صح فاذا هذه الحروف اذا لم تقلقل يعني تحرك شيئا قليلا شوفوا هي يتقلقل ابدعاكم مين المرة نقراها يتقلقل وفي رواية اخرى شنو يتغلغل يعني يتغلغل هذه نستجيروا بالله يقولون الانسان اللي المذنب الكافر هذا كل ما تمر الايام ينزل في اسفل درك من الجحيم نستجير بالله نحن وأنتم طيب احنا كلامنا في القلقله فهذه الحروف القاف طاء باء جيم دال تقلقل يعني هنا عندي الباء الساكنه صحيح بس ايش وقت تقلقل بيها شرط ها شرط ان تكون شنو ساكنه اذا تحركت ما لي علاقه بيها بعد طيب اذا تحركت بعد ما لي علاقه بيها اذا هنا شوفوا اكثركم ايش قال قال ان شانئك هو الابتر ابثر هذه الباء ما طلعت صار حرف مبهم بس احنا لان معتادين عليها ونسمعها بكثره نقول هذه موجوده باء بس هي بالاصل لو تجي الواحد تقرا له مسامع القران راح يقول لك هذه الكلمه هذا الحرف شنو ان شانئك هو الابتر شنو الابتر ها بس لما تقول لا ان شانئك هو الاب ها الاب تر صارت الباء واضحه لو مو واضحه لان شويه قلقلناها حركناها فش نسميها القلقله هذا يقولون اذا جت هذه الباء هل في بوسط الكلمه لو بنهايه الكلمه وسط الكلمه وعندنا مثلا في سوره يوسف واستبق الباب أهم التمها الأيام كلكم متباعون على المسلسل مال يوسف زين واستبقل نفس الباء هاي هاي الباء مو هاي هاي متحركة لأن وراها ألف والالف قلنا دائما ما الطبيعي يعني ساكن والقبل مفتوح صح فهذه الباء بالنهاية وهذه بالوسط أكو بيناتهم فرق أكو رأيين أكو رأي يقول اذا أجدت حروف القلقله بالوسط يسموها قلقله صغرى وإذا أجدت بالنهايه يسموها قلقله كبرى هذا واضح يقول اذا أجدت بوسط الكلمه وسط الكلام ايش يسموها قلقله صغرى وإذا أجدت بنهايه الكلام قلقله كبرى راي ثاني يقول اذا أجدت بنهايه الكلام صحيح كبرى لكن إذا كانت مشددة تذكرون بالمد اللازم الكلمة من قلنا مثقل ليش لأنه مشدد صحيح هذا نفس الحالة يقول تكون قلقلة كبرى إذا كانت مشددة لذلك إذا تخلونا القرآن الكريم على الجزء الثلاثون واتطلعونا منه سورة المسد صفحة ستمية وثلاثة صفحة ستمية وثلاثة زين راح تلاحظون الفرق بين بل بل راح تلاحظون الفرق بين الباء الأولى والباء الثانية الباء الأولى تبت يدا أبي لهبي و... هاي مشددة لو سا لو, لو بدون شدة مشددة مو صحيح والثانية اللي بالآية اللي بعدها من يقول ما أغنى عنه ماله وما مشددة لو غير مشددة غير مشددة فهذا يقول تبت يدا أبي لهب وتب شوف شوف شون جاء يقراها وتب هنا ما أغنى عنه ماله وما كسب شوف شون كسب مخففة كسب ماكو داعي أقول كسب صارت مع كونها هي موجودة باء وحدة وإحنا قلنا الحرف اذا مشدد يكون يكون حرفين فهناش قلنا تبت يدا أبي لهب وتب جاء الفضش كم باء اثنين وتب اثنين واضح أما هنا جاء الفضباء وحده ما أغنى عنه ماله وما كسب هذه وين بعد نلقاه بحرف الدال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله يجي واحد ما يسوي القلقلة تعرفون هذا الدال شي يصير إذا ما يستوون القلقلة هو يزعل عليكم الدال لأن تحولون إلى تاء في واحد يقول قل هو الله أحد أحد يعني صار تاء يعني مثل من يقول السماء انشقت شقت أحد ما يصير بس من تطيل جهر مالة الحقيقي تنطيل قلقلة راح يصير دال قل هو الله أحد احد طيب الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شفتوا الدال شلون نعطيها قلقله صغرى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد شوف ايش قلت لان وصلتها مثل الكوثره مو تجي تقرا وتقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وماخذها مثل البنيه من قرته تمشي سرعه زين عطساتك وما يصير لازم تنتبه لها قل هو الله احد وتقف اذا وصلتها شنو شرحناها تصير قل هو الله احد الله الصمد واذا وصلتها ايش تصير الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد طيب واضح اذا قطب جد قطب جد قاف ط با ج د خمسه حروف اذا كانت ساكنه ايش بها تقلقل الباقي بدرس القلقله بها بعد نكات اخرى نشرحها ان شاء الله بالدرس القادم ان شاء الله لانه وقتي قد نفد طيب الى ان نلتقيكم ان شاء الله في دروس اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد Amen. Wow.